وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ أرو في Min ho'l Want me? i što tam bi وَأُلَ إك ق إ وَ يق مِ خ